بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس وقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة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 أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمه من المزني أم نحن المزنيون لو نشاء أجعلناه أجاجا فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنزلتم شجرتها أم نحن المشيون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 لا يمسه إلا المطهرون تنزين من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون